بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا السيدة وعلى آله وأصحابه وإثنانه وما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله في الهدى والهدى هي العلم النافع والعلم النافع هي العمل الصالح فالعلم النافع هي العمل الصالح أريمان لا يبتلق عليك فإذا وجد العلم بدون العمل فلا خائزة فيه وإنما يكون حدثا على تعقل يواتيانك وإذا وجد العلم بدون العلم فلا خائزة فيه أولا بل ما من مرطومها العمل فعدنا على شاقده يظلالنا ولهذا ذكر الله سبحانه ومعرفته بالدعاء العظيم في آخر سورة الفاتحة إذنى السراط المستقيم سراطا لذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الغالبين ندعو به في كل رفعة مثل ثلاثة لنا فيه من المعنى العريب الذي يحتاجونه الذي نعم عمت هم أهل العلم الناسة العمل الطالب من النبيين فقد اضاءوا الكهف تحسن اولئك رهيق هاي عليهم وهو الذين اخذوا العلم وتركوا العمل فهو يقوم قدم في اولئك الوعي فكن عالما لا يعلم بعلمه وللظالم فهم الذين اخذوا العمل بدون علم وهم يدخل في ذلك المصارى وكل عابد يعبد الله على جهل وبلاء ومصحاب القراثات والجهة والمحمداء الذين يعمدون الله ويتطربون إليه بغير دليل فائد وغير هدى من فتاب الله وصلة رسولهم عليه وسلم إذا انت الغلم ضروري من دفر يحتاجون إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والسراب والهواء وغير ذلك من مقونات الحياة لأنهم بدون علم الناس وينعاتوا ليسة حووانيتي بسمانية فإنهم لا يستبدون من حياتي. ما داموا بدون علم ما داموا يستطيعون على غير علم الناس فلحادث البسرية إذا يعيني الناس الله الرسل معنزل الفتر لهدالة البتر إلى الكريك الصحوح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وتجريبهم الطرق الطرق التي تجريبهم إلى النار فإما يأتي أنهم من يهدى فمن تضع أهدى يتلع خوف عليه ما لا يقبلون والعلم أنه يجيده في الأرض خير لأهلها وعلامة خير ما دام العلم الناس أميديكم وما غني من ظل من الأمم والأسراث إلا بسبب الجهم بالعلمنا فأول ما حدث في الأرض إن حدث لما فقد العلماء في قوله. لما مات العلماء فلسف العلم يرفع سيرتيهم فيه سياءهم السيطان واغراهم بالعبادة الصور التي تطوروها على بأسماء الصالحين زين لهم عبادتها كحدث الشرك بني آذن من رجالة التاريخ لما فقد العلماء في هذا الدين. دعون إن كان العلماء موجودين السيطان لا يستطيع من على هؤلاء لأن العلماء يردون سجهاته ويقاومون ولاله ويجيبون للناس طريق استعادة السيطان لا يستطيع أن يظل الناس جميعا مذان العلماء من الجيل. فمن اول منهم لكنه لا يستطيع رجلان البصر كلهم. او الجيل كل كلها. ما دان جناسا من العلماء الجيل. احدان السياسة للجمال. كذا حقب العلماء فان ايده قوليه خطوت وتغنت جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا يقضي هذا الامر انتزاعا ان كذه ان الله ولا يقضي الامر بنقص العلماء فاذا لن يبقى عالم او لن يبقي عالما اقتحا يا ناس رؤوس الجهال فاعتقد غير علم فضلوا على النور انما تذل البشريه اذا فقد العلماء دنياك تحرق ولا يكتفي وجود المتعلمين في هذا لا قال افتحل الناس رئيسا جهالا فأفكر بغير علم. فولئوا اولئ. فمن هنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفكره في الدين. فاستفقه في الدين. معناه التفقه ثاني والانكام الشرعيه على مراد الله مراد رسوله الله عليه وسلم هذا هو الفقه الفقه نعرفها كل احكام الشرعيه من اجل نتيها هذا هو الفقه وليس الفقه كثرات الفعل فقط بدون فهم أو تقرأ القراءة بدون فهم ليس هذا العلم العلم هو الفقر وهو ما عرفت الاحكام الصرعية من جلتها التفصيل إذا يجب هذا الإنسان فهذا جميل على أن الله أراد به خير اما العسل وهو الزهر بلأكام السرعية فهذا دليل فهذا اعلامة السرع الذي لا يوسطه الله تلفقه الدين هذا لم نهد الله به سرع لنكون هذا القبيل الشريف فالتدليل لنا ان تعلم الهند الشرعي المقتدم من الله احق لك يا الله عليه وسلم وفاعم الطلب الصالح ولائمه المهتدين انه امر ضروري ولا بد من يجيبه رمانة مستقامة العمة في حياتها السعيدة والعلم كما نثر العلماء فعلم العلم كما نثر العلماء على قسمه قسم كثم الأول علم ضروري يجد على الأعيام أي على كل أحد على كل مسلم ومسلمة على كل مسلم ومسلم أن يتعلمه وهو ما لا يستقيم دينه إلا هذا ما لا يستقيم دين العبد إلا هذا في معرفة عقيدته ومعرفة أحسان الثلاثة وأحسان البتاك وأحسان رمضان وأحسان الحج والعمرة أحسان الإسلام الحمسة هذا أمر ضروري تواجد عيني على كل مكلم أن يتعلم ولو على سبيل الإجمال ولو على سبيل الإجمال بحيث يستقيم جميل المسلم على الوجه الصحيح لأن الله على جسوره فيعرف العقيدة وما يجعبها ويتجنب الشيء والجدع والمخبزات التي تطلئ بالعقيدة أو تنعقلها أو تركي للسرحيب وما بد منه لا يسأل يذهب عنه فهو يقل لا الله لكن ما بد من نعرف هذه الكلمة فالعمل بمكتباها ليس المقطود الثلاثة بها فقط من دينهم ومن دين عمل بما تجل عليه كل مسلم مطالب بهذا فميعرف معنى لا اله الا الله مع يعرف وهو ان يعمل بها في قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله والطرف المذنبك والمؤمنين والمؤمنات فذلك يعرف كيف يصل على اللبه الصحيح فيعرف طريق الصلاة ويعرف أركان الثلاث ويعرف الواجبات الثلاث وواجبات لها وواجبات فيها وواجبات لها ويعرف ما يشتحب فيها من الأقوال والأسعال حق يؤديها على الوجن التحيص لأنها هي عمود الإسلام وهي الرقم الثاني بعضا السهادتين. وقبل ذلك يعرف معنى السهادتا محمدا رسول الله. حتى يتابع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويخده. حتى يتابع ويؤمن به ويخده. ويشرفت الخطار. هو مجدد يعرف معنى سهادة محمدا رسول الله فذلك يعرف كيف يؤدي زكاة مالك ما هو المقبار الواجب عليه في مالك يجب عليه إخراج الزكاة من يدفع الزكاة إليه من هم فذلك يعرف كيف يؤدي فهو الرقم الرابع من أركان الإكلام في حيث يحطين الصوم وما هي مبتلاته فميها الواجدات له الصوم فكذلك يعرف في حيث يحطيها الله الحرام الحج رقم من أركان الإكلام على اكتاعة يعرف كيف يؤدي المناسك على الوضع المسروع يتجنب الجدع والمهجات فيه ما من هذا الأمر يعرف كيف يؤدي العمرة على الوضع المسروع هذا لا يرده أي مسلم كل مسلم يجب عليه أن تعلم هذا القدر من العلم لأن ما عن هذا الحد وهو كثير الثاني لتعلم أحكام المعاملات وأحكام الوفاية والعوقات والمواريس وتعلم وأحكام الجمايات والسجود وتعلم أحكام القواء وطرق القواء هذا أمر لا بد منه للأمة ولكن إذا قام به من يحفي فقط يفعل عن الباطل وإن سرقوا الجميع لكن جميعا أنه لا بد من هذا العلم إذن فالعلم بقسمه عمره ضروري للمجتمع لكن منه ما هو واجب على الأعيان ومنه ما هو واجب على اتفاة ولا بد من وجود العلم وطلب العلم فالعناير لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كل ما نحتاج إليه في عباداتنا وفي معاملاتنا وبيّن أحكام المتاح وما يصنب بين الجهدين والأطرة يبيّن لنا خصر النجاة فيما اختلفنا الامور والخطوات كل هذا فالحمد لله منذ انتفاد الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم احكام العبادات احكام المعاملات احكام الوفاية والايقاف والمواريد احكام الالفحة والاطرة فأحساب المناجعات والخصينات بين كل هذا موجود في كتاب ربنا وصنة نبينا الله عليه وسلم وفي كلام أعلمتنا في كتب الفتح ومستنده من كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالنادة موجودة العلم موجود ما دام القرآن موجودا بين أيدينا ويستمع النبوية موجودة بين أيدينا وكتب التذكير وسروح الحديث كتب الفقه في الواه العربية ما دامت موجودة بين أيدينا فالعلم موجود ولكن العلم يحتاج لتعلم ويحتاج لحملة أن وجود العلم في الكتب فهذا لا يفكر. العلم هذا لا يقتل يوجد لهم في كتب هذا لا يقتل مثل السلاح لو كان عندك سلاح في البيت وانت لا تقتل استعنانا لا تقتل حمل السلاح لا يقتل يزيد بهذا السلاح يا اخوكم لكي توا او ربما يفكر السلاح في البيت انت ما ولا تعرف كلا لكم العلم الموجود في الكتب ولكن اذا لم يوجد هناك خولنا يحملونه للعمل ويضمونه للناس فماذا يغني وجود هذه الكتب اجعل كل شيء في المقصده لكن لا عندك هم لا تستهيد يؤمن صف الكتب وخزنها وخزينها ما تستهيد شيء بل وجود هذه الكتب فغير اليهود قاولات التوحيد ان هذا سببه الله اليهود فعندهم الكتب التورات ولا يحملونها ولا يعملون بها قال تعالى مثل الذين يحملون التوراه ثم لم يحملوها كمثل من يحمل متاعا يحمله الثار كتب من الكتب وهل من الكتب لا يستفيد الا الساذج حميا كذلك الجاهل الذي لا لا يتعلم ولا يتفقه من الله وإن كانت عنده مصحبه رهنه ما لا يستفيد منه بل لا بد أن العلم الناس وهذا هو مرضوء الكلمة الآن طالب العلم أولا يجب على طالب العلم وأول ما يكون طالب العلم إخلاصا لله ولا حد وجه من يتعين العقل لادريا يريد به ان انتفاء النظر كان انتوا ويريد به انتفاء في نفسه ونفى الاخرين ان يكون هاديا لادريا هاديا في نفسه وهاديا لغيره هذا مقطوع الطالب الهند يكتب النيه لله ما لقمع الدنيا ولا لي العلمي والسمع ولا لي يقال هو عالم هو ان يمجح لذلك او ان يتولى وظيفة يكون مصدف من طلب العلم يكون اتهاده والوظيفة ان لا يكون هذا على تعالى من كان يريد الحلاة في الدنيا وظيفتها يوصل إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يتحدثوا تلائك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار احذروا هذا ليس لهم في الآخرة إلا النار في حدث ما صنعوا فيها وضاطل ما كانوا يعملون وطلبوا العلم عبادة يجب أن يكون ثالثا من الجلال فأي إنسان بالعبادات يريد بها الخصول على طمع الجميع فإنه داخل في هذه الآية وما جاء فيها من الوعيد أن طالب العلم من نتع لله عز وجل وأن يكون قصده أن يمتل من الجهر وأن يعبد الله على مصوره فيعرض الوجه الصحيح فالطريق الصحيح ليستبعك وكذلك يقصد أن ينفع أن يطلقين في علمه وأن يبطره في دين الله عز وجل وأن يكون عواً نافعاً في مبتلعه هذا هو القصر من طلب العلم فليبتفع طالب العلم من أول خطوة يخطوها أنه ينفد لله ونوده الله عز وجل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من ثلث طريقا يتلث به علما فهل الله له به طريقا الى الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم ان الملايشة يتلع وجلحةها لطالب العلم هذا بما يطلع لانه يريد الخير لنفسه ولغيره يريد ان هذا العلم النافع ليستغيئ به في طريقه وليليئ به طريق إخوانه المثلين لأنه عضو من جسم الأمة الإسلامية فلكن هذا الهادث وهذا القصد في طلب طالب العلم من أول ما يسرع في طلب العلم من أذن الله عز وجل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوأ ولأجل أن يكتب الله له خطواته التي يخطوها لطلب العلم ويكتب له أسعابه التي يتعبها لطلب العلم مع سلاح النية وسلامة القصر ايو هذا يعمله حين فهل تحصيل العلم فانه يؤجر عليه ويثاب عليه وهذا فضل عظيم هل نرى التالي على قائدهم ان يبدا ان تلد من العلم يثوب يبدا بالاخذ يثوب تلد يعني يبدأ من المختصرات الصغيرة في الفقه وفي السوحيد وفي علم الحديث وعلم التفسير وعلم اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم علم العصول عصول الفقه وعصول التفسير وعصول الحديث يبدأ بالمختصرات الصغيرة المسطنة التي, التي ألفها أعلمتنا وورفوها لنا لتكون لنا تدينا إلى طلب العلم وتسدينا في طلب العلم فيبدأ بالمختصرات الصغيرة يحفظها ويفهمها يجيدها. ثم يطالع شروحها وتبسيطها حتى يهرمها ويفهمها كتكون خطوة له الى ما بعدها. من درجات التألم. وفي مثل من ضيع الوصول. لأني أرى دعم المبتدئين هداهم الله ينهضون إلى الكتب المطولة وإلى الملتوعات وهم لا يزالون في جدارة القريق فهؤلاء لا يستهدون فيه وربنا أنهم يضيعون ويسيحون بسبب أنهم لم يأتي قديمة من أبوابهم والله تعالى يقول وقتوا ليسا من افوالها والعلم ليسا من داده وفي المثل الاخر من تعدل شيئا عبر اوامه وحفظ بحرمانه والعلم ما علفوها لهم اقتصرات عدثا ما علفوها الا عن تجربة وعن ادراس وعن خضرة هي التي تفتح لهم أدواب العلم وهي التي لهم التريق فيجب علينا الاهتنام لهذه المختصرات في كل علم من علوم السريعة وعلم اللغة العربية ثم لتدرب شيئاً فشيئاً من المختصرات إلى المتوستطات الكتب إلى المتولات وهكذا حقوة القطرة وقد جاء في تذكير قوله فعالى وَلَا تِنْكُونُوا رَبَّانِيُونَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِفَادَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرِفُونَ أن معنى الربانيون هم الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره. يتعلمون صغار العلم قبل كباره. هذا هو الصر بها الصحيح. ومنهج الثانيين لطالب العلم. ثالثا على طالب العلم هل يختار ايضا المدرس والعالم الذي يبنع بين العلم والعمل العالم العامل فيأخذ العلم عنه العالم العامل بعلمه المستقيم على دين الله السليم في عقيدته ومنهجه وسلوكه على ستاب الله وسوة رسوله ومنهج الثلث الثالث اختيار المعلم بعد اختيار الكتاب بل ربما يكون اختيار المعلم اهم من اختيار التفاق اختيار المعلم الثالث ينيني يجنه على الطريق لان المتعلم يقتدي بمعلمه هذه قائدة سردوية معروفة أن الألم تعلم يبقى بي بمعلمه فإذا كان معلمه مستقيماً وكان معلمه سليم العقيدة وكان معلمه سليم المنعج والاستجاه بعيداً عن الانفرافات في الزكر والانفرافات في العقيدة فإن الطالب بإذن الله فيتأثر بهذا المعلم ويقتدي به ويكون على منهدي تطلب العلم الآن في وقتنا الحارق يتنسل في وضهة وضهة الأولى الوجهة النظامية التي تدرّف بالمداره والمعاهد والكليات هل استمى النظامية وهي مراحل قدرت لها تحت إفراد علماء وبعد الخضر والهضره الكتب المقرره بين دارتنا وفي عاهدنا وفي كل ياتنا كلات الكريعه واصول الدين كلها ولله تم كتب منتقاه ومختاره تفضلوا في مرحله النظاميه وفي مراحل النظاميه فهؤلاء المدرسون على قدر من الكباءة والاستقامة ولا شك أنهم تحصل من من هو دونهم من من لا يؤرض عنه الذين جيئ المدارس ولهذه المعاهد ولهذه السميات الغالب الغالب أنهم على قدر من العلم ومن الاستقامة ومن وجد بعض الطوال فهذا يُعرف وقد لا يستمر في التعليم يمجر متابعات ولله الحمد فيه متابعات وفيه تحريات فمن كان عنده عندها غير كريمة فانه لا يقر على اندفع في التعليم في مباركنا ومعاهدنا وكل ياته. فعلى من انتظر في سلس التعليم اميران عليه ان يجد ويلتهد في اثقال المقررات الدراسية ولاتيما المقررات في التوحيث وفي الفقه وفي الحديث والتبكير وفي اللغة العربية وفي مصطلح الحديث ووصول الفقه عليه ان يعتبر بهذه المقررات فيدرسها دراسة مع المدرس حتى يتخرج باذن الله عنده حصله علميه هذا الجزء الثاني على العلماء في في التدريس الكفاءه وهذه ربهة عظيمة وهذا ما كان عليه الثلث والصالح إلى وقت قريب أن المساجد كانت هي المدارس وكانت المساجد هي محل العبادة والذكر لله عز وجل وكانت المساجد هي أنكرة الاعتكاس للعبادة المساجد كانت هي مصادر خير للامة فاذا وجد فيها خدريس وحلقات خدريس من القرآن ومن الحديث العلوم السرعية واليغوية فان هذا خير الخفير ويجب على طلبة العلم أن هذه الخلق وأن ينظموا في سيسها وأن يلاجبوها وإذا جمع طالب العلم بين الليبهتين الدراسة النظامية في المدارس والدراسة في المساجد فهذا خير إلى خير على طالب العلم أن يحرص على هذه المنادع للعلم أن يحرص عليها وأن يستفيد منها سواء كان في النظام في التعليم النظامي أو في التعليم في المساعد عليه أن يحرص أيضا على طالب العلم وهذه ناحية مهمة في الدنيا. على طالب العلم مواجهه الخلود مع المجردين سواء كان في الدراسه النظرييه او الدراسه في المساهده على ان لا يوجد ولا يتخلف الا لعذر ضروري لا يقطع في الدراسة. فإن هذا يخل بتحصيله. هذا استخدم ولو ساعة يخل بتحصيله ويبقى ظلمة في معلوماتك. الواجد على طالب العلم المواصلة والملاجمة من لأن لا يخلف هيئا من جمل الدراسه لا يحمل فيه لان بعض الناس يكثر تقليفهم ويكثر كسلهم ويرجع يقولون هل مدرسنا يوجد شيء جديد هل يدرس ما يحيبنا أو ما يسبه ذلك أو يقول أنا ألحد على ما فاتني مع جملاء وأسألهم هذه حسارة عظيمة لا تعلم وستبقى هذه السلمة في معلوماته يدركها فيما بعد فعلى طارق العين الملازمة للمتابرة وعدم استخله ولو قيل حتى تتواصل معلوماته وحتى لا يخيطه سيء من العلم فان المدرس مهما كان من الضعث ينور بعض التلاب المدرس فيه خير فالتخلف عنه إنما يتضرر به الطالع فهذه لا هي مهمة لأنني أرى بعض القلاب يحضرون أسبوعا ويتخلفون سهرا وفيضا بالنساء أراهم سهيري التخلف عن الزروف وهذا كما ذكرت لكم هذا يؤثر على تحقيقهم بشكل ويحفظهم كثيرا من العلم لا يحصلون عليه أبدا مهما خاولوا إيما بعد ما يحصلون على تدارك هذا الشيء ذات في أوامح الشيء ذات يفعب تداركه ويصعوا تعوينه بينما لو أنك حضرته يسهل عليك تحقينه وربطه بما قبله وما بعده فهذه ناحية مهمة أيضا على طالب العلم وهذه أسرنا إليها في أول السلام عليه أن يعمل عليه ان يعمل بعلمه فاذا تعلم شيئا من دين الله او تعلم شيئا من الاخلاق الفاضلة والسلوطيات الحميدة فعليه ان يعمل بذلك وليس العلم معناه تخزين استدور بدين العمل ولا يقل أحد أن أعمل بهذا العلم في مستقبل بل عليه أن يعمل بالعلم ساعة ما يحق العمل وأن يداوم على العمل لأن ثمرة العلم العمل والعلم ينهو ينهو مع العمل رسط الله ويعلنكم الله والله بكل شيء عميز ويقول احد العلماء علم بلا عمل وشجر بلا ثمر الشجر بدين ثمر في ما, ما في فائدة ولو تضخم ولو حتن منظره ما جاء ما في الثمر ولا في ثائدة. خيالك الهم ما مفهوم بدون عمل لا فائدة كبير قال الطالب علم ان يعمل بعلم اولا لابد ان يميئ نفسه سنة اولية للعلم الذي تحمله وثانيا وثانيا يلتفع بعلمه هو في نفسه ينتبه ثالثا لأجل عن فن ومعلوماته وسهيد لأن العلم عن الاستعمال ومع العمل يجيس وبهذا يقولون ألمان إذا أنتقل ينقل وأما العلم إذا أنتقل أن فإنه جزيز. جزيز. فالعلم يزير بالعمل ويلتك مع سرط العمل يسمح لا بركة فيه ايضا طالب العلم الذي منى الله عليه بمعرفة الحق ان يقتصر على نفسه ويقول انا اعمل بالعلم ويسكر هذا بل عليه ان ينفع علمه وان ينفع الاخرين بعلمه وان يدعو الى الله على بسوره وان يعلم الناس القول هذا هو من اهم المقاطب العلم الله جل وعلا حمل العلماء فصوليه العوام والجهل قال تعالى في بني اسرائيل يولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قوله ان اسم واسهم عن ما كانوا يفعلون والله عاد على الاصحاب والرهبان انهم كفروا انهم في وقتهم يتسلمون بالسلام في الليل ياكلون الربا والله الحرام ولا ينهونه ولا يندون لهم وهذه ايه عامه ليست خاص طبيبا من إسرائيل هذه نجلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينهى هم الرباميون والأحبار عن أولهم الاسر واتلهم السفر نجلس ما كانوا يصنعون نجلس ما صنع هؤلاء العلماء في كثم العلم وعدم الإنكار بل إن الله سبحانه وتعالى لعنى بني إسرائيل بسبب أنه إمسان لا يتناهون عن ميسا للفعاليين وبيس ما كان يفعليه خواجب طالب العلم كل من على حسد علمه ومقبراته كل على حسد علمه ومقبراته أن يدعو إله. قالب العلم والعالم كل على حسب علمه ونقلاته كل على حسب علمه ونقلاته يدعو إلى الله على بصيره ومدفع المعصر وعلمه ما يدهلون وإذا رأى على أحد خلقه فيه فإنه يدعوهم يضينا به عن طريق النصيحة عن طريق الفتنة والموعبة الحسنة ادعوا الى سبيل ربك بحكمة مزوجلة حسنة وجادلهم دلة المياهكم الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة انا لمن رسول الله قال لله ولكتابه ولكتابه, ولكتابه, ولكتابه والأهمة اليسولون وعليتهم لا يسع الإنسان أن يرى الناس يقعون في الخطأ في عباداتهم في عقائدهم هذا أهم شيء لا يليق بالإنسان أن يرى الناس يقعون في الظلال والخطأ ولا يبين لله ولا ينسع ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن الملكة وعنده علم يحتجنه في مكتف. هذا أمر عاد الله به بني إسرائيل وعاد به من تشبه به من علماء هذه الأمة وهذه مسئولية كذلك مما جاء بكثيراً أهلا فيتعلم الترحيط والعقيقة لأنها العفاق وهي اهم شيء. ما يتعلم ما يبعد بالعقيدة من الشيخ الاسبر والاسبر. لان الاسية تغرب بالاضنادها. يتعلم العقيدة. ما يتعلم ما يسكد العقيدة او ينطفها او يخل بها. هذا اول شيء بدون بس. فأعلم أنه لا إله إلا الله أول شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعام لما بعثه إلى اليمن إن ستأتي قوما من أهل التفاق أن يقل أول ما تدعوهم إليه شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطارف لذلك فأعلمهم أن الله اشترض عليهم خمس صلوات في اليوم واليين فإن هم طارف الجالب فأعلمهم أن الله اصطرد عليهم صدق سعر تأخذ من أغليائهم وتوجد على غصرائهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم فالأهم لأن الأساس هو الذي يقوم عليه الدين فالحقيد فالحقيدة يقوم عليها الدين الله جل وعلا يعرف من يغفر بالطاوط ويؤلم بالله فقد استمتس بالهوة الوسطى لكيف يغفر الإنسان بالطاوط وهو لا يعرفه فالعليه أن يعرف طرق الشر والظلال والسبة لنجري أن نتجندها ونجندها إخوانه أي سنة أما إذا لم يعرفها فحرينا يقع فيها كما قال الشائر عرفت السر لا للسر ولكن يتوقعه. ومن لا يعرف السر لا ان يقع فيه. أو كما قال. خليفة اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن السر مصارفة ان اقع فيه. فيجب على المسلم فليبدأ بالاهم فالاهم. واهم شيء هو العثير. لان اعظم ما امر الله به التوصيل. واعظم ما نهى عنه الشرك. فيبدأ الانسان بالاهم فالاهم. فلا يتعلم الانسان العلوم الاخرى وهو يذهل الامر لانه حينئذ يبني على عون اثار على غير اثر الراسي ده اساس تنمو قرعيه لانها هي التي خلق الله خلقها ان اجيا فكل الاسترايع كلها تابعه للعقيده ومن تقوق العقيده هو قال تعالى وما خلقت الجن والانسان ان معبودون ثلاثات دول عقيده ربما لا بعض الناس وقعوا قالوا العقيده امرها سهل كيف الانسان يكون مثل لا ما له داعي يا ها جماعه هل الايمان بالعقيده هل ها هذا هذا ما له داعي يا الناس يا من والحمد لله كلهم مسلمين فنقول ان الاسلام ماهو دعوه بمكان او كلمه قال الا كان حقيقه ولو سألت هذا الذي يقيل أمر العقيدة سهل بعدهم يقول يمكن تعلم العقيدة الحمس جائب لو سألت ما هو ما هو الإسلام عرضني الإسلام لا يستطيع عرضه ثاني استحيق لأنه لم يتعلمه ولم يهتمده والإنسان إذا لم يهتمد السيء فإنه يجرد يوجد نجي من نواقر الإسلام لا استطاع يجي ولا واحد لنه انه ما لا يحكم لدينا هي جمل العقيده امر حسان فاذا الإنسان وهول من سألها فإنه حريم ان الانسان اتعب في امر العقيده وهونا لان كانه كانه يعيش على, على غير عقيده سليمه لله ربنا فاذا لو حال منه لكنه لان والله تاه الذي محتمل يتساهل في شيء من العلم ما فيما أصل العلم إذا تساهل فيه يذهب فيه فإنه يحرم منه أصابقا بالشيء وأقبل عليه بجيتي صادقة لإخلاص لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يوفق لما نال لا نال العلماء والآئمة من هذه الأمة. ما نالوا من العلم. إلا بسبب النية الصالحة والاهتمام. والاهتمام بطلب العلم. ولهذا لما سهل عبد الله بن عباس صلى الله تعالى عنهما وهو حضر الأمة. فارجمان القرآن قيل له لما أدركت هذا العلم. قلب ايضا قلب مثال ساؤل وقلب عاقل مثال ساؤل يسال اهل على علمه وقلب عاقل يعقل ما يسمعه وما يتعلمه يعقله ويفهمه فيعمل به هذا هو هدف دراسه دراسه فالله جعل لكل شرء سببا جعل من الاسمى العلم لا يحصل عبرا كما يقول اهل الظلال بان العلم يحصل بدون طلب يحصل العلم في القائم نقولون علم في القائم. هذا تغلير للعياج بالله العلم لا يحصل إلا بالتعلم إلا بالتلب إلا بالطرق للمفادعة للمواصلة للعمل الصالح العلم لا يحصل إلا بأسبابه لا يحصل عظم لأن الله دعلا الأسباب والنافعة توتن للثمرات الوزيدة بإذن الله عز وجل وما ضيع الأسباب فإنه الوصول الى المطلوب الحاق ان ان العين من اثرف من اثرف المقامات ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون ان ينظروا تافه فلولا نفر من كل طيقة منهم طائفة من يتفقته في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعلمون ليتفقروا الدين ولا نفسي أنهم يتفقرون في الدين وينذروا لا قومهم لأن يستفقر ينذرون قومهم يعلمون قومهم دل على أن العلم مفاق للناس للهداية الناس وقفا على حامله فقط. فإنما يجب على حامل العلم ان ان ينكره وان يدلغه للناس. هذه مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال انا استطيع ان وثير بين جوانب هذا الموضوع. ولكن هذه سلمات مختصرة. لعل الله علي ان تعالي. وان بها وان تكون في لبها هذا الامر العظيم الذي يحوي في امس الحادث اليه وانتم تعلمون الان هل تعلمون الان اي سكن التي تعذب الناس لكل جوع تعلمون العالم الآن وما يموت به من الفتن والظلالات فتن السهوات وفتن السبهات فقارب العالم الآن بما فيه من شروع وما من فتن يساول وصول هذه الفتن والظلالات إلى أي مكان في الأرض ولا يقاوم هذه الفتن إلا العلم الناسى هذه الفتن لا يقاومها إلا العلم الناسى والنور المبين منتصاب الله وسنة رسوله الله عليه وسلم ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن في آخر الجمال للباب السحزير للأمة قيل له ما المفرج انها يا رسول الله قال كتاب الله المهرج من الهتم هو كتاب الله والختاب الله هو العلم الناجئ ويدخل في كتاب الله سنة رسول الله صي الله عليه وسلم بأنها من كتاب الله ويدخل في كتاب الله وسنة رسول الله كلام أهل العلم الذين وضحوا يتفكر القرآن يترح الأحاديث هذا يدخل في العلم الناس فلا محرج من الفتم إلا, إلا باستاذ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستفقه في الدين وإلا فإننا سنكون أمام هذه الفتم كمن يلقى عديه بغير وفق الله الجميع بما يحبه ويروى وغزقنا الله وإياكم الفقه في دينه والعمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يغزقنا وإياكم الإخلاف من والانتفاع والاتباع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى عاله وفحضه أجمعين يعلم الناس ويركدهم على حسد ما يعلم اما ما لا يعلم يتوقف فإن يتوقف عنه لكن ما يعلم يبين للناس ويعلم الناس حصبهم القرآن موحفا من القرآن حصبهم على تأمين هذا أصرف العلم حصبهم الآيات والصور حصبهم الأحاديث يلقيهم ثلاثة الأصول خلوق الصلاة الرخار الكثير هل حسب ما يقبل عليه تفقق الله ما استطعتم بإثارة حسير لا يعلم فإنه يتوقفه فلا يدخل في شيء هذا من أهم ما يجب على طانب العلم أيضا إن الإنسان لا يدعي كمان ويبدعي أنه صار عالماً صارع. لا يزال في طلب العلم ما يزال طلب العلم مهما بلغ قال تعالى وَفَوْقَ كُنِّي لِي عِلْمٍ عَلِيمٍ المسان لا يعتد بغبته وبعينه ويرى أنه بلغ من العلم ما يحتاج إلى أنه يجيد يتعلم لا يجب عليهم يتعلم دائماً وآبداً يقول ربي جدني الله جل وعلا قال لنبيه الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق قال له اقل ربي دمي علم وقال جل وعلمك مالا تكن تعلم موسى عليه السلام لما أخبره الله أنه ناسا لم هو على قدر من العلم ليس عند موسى عليه السلام ذهب موسى رحل موسى في طلب العلم وإلى ذلك العدل حتى وجده وقال له لما ودده هل أستدعك على أن تعلمني لما علمت رسده إن كان مهما بلغ من العين فهو بحاجة للتزود أولي معللات نعم إذن الله الله تعالى تجيب تجيب الله ثم يتأل فترات صغيره ليعيكم في العقيده هي ثلاثه اركان في محمد بن عبد الله حرام ثلاثه من الله ومعرفه دينه ومعرفه دين الاسلام للادله هل ثلاث وثلاثه كذلك كذلك السبوهات لأن السيف عجاب على السبوهات التي يدينها القراغيون والكبيريون. عجاب عنها رحمه الله. وكثف جيتها. فيكب على طالب العلم ان يدرس هذه الرسالة. لأن سيواجه هؤلاء. ويكون عنده سلاح بالرد عليهم. كذلك كتاب التوحيظ الذي هو حق الله على العديد هذا الكتاب الجليل في توحيظ الالوهية وبيان ما يخل بتوحيظ الالوهية من السلسيات والبدع غير ذلك وما يكمل هذا التوحيظ من الطرعات والعبادات هذا الكتاب عظيم ندود على أبواب كل بعض يسلم على آيات الانتفاق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضوع الذي دوب له وله شعر فروع مرضوح له فصل مزيد تلكين العزيز الحميد عروها من الثور على, على هذا الانتفاق يبصر المسلم وأكثر ما في هذا الانتفاد يراقع في حياة الناس اليوم يعالج مساة العظيمة في العقيدة يقعوا فيها صغير من الناس اليوم وكذلك في توحيد الأسمع والاستفاة و يعني حكم مرتكبة سبيرة والرد على الخوارث والرد على المعتزلة والرد على عن الوردعة والرد على الظوافر رسالة على العقيدة الواسطية في الإسلام يمكنه رسالة حاصلة بهذه النظامية العظيمة التي يحتاجها طائف العلم كلامة صرحة كلامة مثل العقيدة التحاوية للإمام التحاوي حلبي صرف الطحاوية ينعيذ بنا بالعز الحنفي أيضا كتاب جيد اصالة جيدة وصرفها جيد وحافظ ثاني الكتب عظيمة العقيدة استخريحة نعم الله قلها وذلك لقد اصدقوا كثير من الناس وعنونا في العقل القرآن ذلك القراءه في هذا الزمان لها رواج عظيم بسبب الوسائل التي تنقلها وتبثها في المعمورة القلية فعظمت الفتنة الآن كان في الأول إذا حصل في البلد من الفتن والسرور ما يدري عنه البلد الآفة لكن الآن لا صارت الفتن فصل بسرعة في العيان فإذاً يتلاعف علينا الواجب الحذر من هذه الصرور من كذلك حقيا نعم فال... التي تموج الآن في العالم إن أقطاه إلا أقطاه هذه الوسائل هذه تحتاج تحتاج إلى مقابلة مسافحة ولا يسم ذلك الناب العلم الناسع الذي نستطيع به أن نرض على هذه السبوات التي يروضونها في وسائل إعلانهم من ادعاية من إقامة الموالد والدعاية لتدرك بالقبور والاستفاع بيأجي الموتى طلق الحاجات من الأموات الآن توقع بنجوات تقام دروس من أهل الغلال يتصل إلى هنا وهنا فلابد إن من العلم إن الصحيح الذي يقاوم هذا الغلال وأن يكون هناك من العلماء من يقومون بمكافحة هذا الغلال والرب على هذه السبهات وفي وسائل الإعلام نفسها وفي الدروس وفي يعملون مغادر هذا الشيء. حتى لأنه إذا تقادل الحق والباطل فإن الحق سينتفر بإذن الله لأن الحق نور عدات الظلام ولا يقسم ظلام أمام النور أبدا ويجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يكثفون من النساط في بيان هذه الزلالات خصها للناس عن طريق مسائل الإعلام في الإنزاءة أو في التلفزيون أو في الصحف والمجلات التي تصل إلى الناس يسمعونها أو يرونها أو يقرعونها هذا واجب طلبة العزم أما إننا نفكت ونسركها فنحنه مفتوح والعنبي فالسوء ما نجد شيء إلا اتشفوا فالسلاوه هنا ينفع واجد أن نجد هذا الأمر والمعالجة وعن يبين للناس طريق الحق وطريق الظلال فالشيء الثاني على المسلمين هؤلاء الذين يجمدون الدكوت ويدعونها عن المسلمين ويسهلون حصول الناس عليها هؤلاء هي حقيقة هم دعاة هم والله دعاة ظلال لأن كانوا يريدون المادة ويريدون الضراهم لكن ما دروا منهم بعملهم هذا دعاة ظلال والعياذ بالله وهذه المسألة مثل الضراهم يأخذها ويجيع هذه الضراعة الفاسدة في أسلتها المسألة لا هم حول الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي روجه بين المسلمين وقلبه إلى بلاد المسلمين فإن يكتق هؤلاء حيام حسر فلا يجهد هذه الدشوث إلى بلاد المسلمين لأنهم يتحملون آثامها وآثام من ظن بسببها ثم على أهل البلوث أن الله عز وجل في من سحت أيديهم لأنهم رعاية تحت أيديهم نتا وأطهال وأسره المسؤول عنها قيم البيت فلا يجمد إلى هذا البيت يرسبه على ططه يترك مسارح أوروبا ومسارح أمريكا ومسارح قرنسا في, في, في وسط بيته لما فيها من الدعارة والمجين والفساد كله ساهده اهل بيته وهو هذا النبي صلى الله عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته فيتعل هذا المسكين يوم القيامة عن هذه الاسرة التي اضلها تضيعها افترعاه الله عليها فضيعها وجلب هذا البت الخريط يجلب لها كل ودبنا السب والفساد هو المسروم حماهم الله سبحانه وتعالى فانا اهل بيته يستقل الله عز وجل وعليا يا يهول الامان التي حملهم الله اياها والرعيه التي ترعاهم الله عليها انصر الله ايها الضال المسكين وان يعده من الافتراء وان يكينا وياتي في غوثه النوار منها وما ذكر نعم لذلك يطلب المطريرات التي تطلقها حلماً لطلقة النقيمة في, في كثم على هذا النارات والجعلة من الله علي رضيه وطاقة النزاء والدرجاء والدناء والجواء حيث يأخذ النارات كثيرة طبيرة لعينة وغيره بإسان المتعارة الجهة لله والله أعزال يحب المتعارة بها الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون ها جسد الواحد يستكامله عبور هذا عالى هم صلى الله عليه وسلم نفس المؤمنين بتوادهم وتراهمهم رفت لجسد الواحد ثم رأى على اخيه من النقل او شيئا من الخلل في هو انه ينقحه ويعبه بالنسيه اكثر وبالطريقة التي تؤثر فيه وسكون اقرب الى قبوله للحق من غير ترجير ومن غير تعليم ومن غير تشكير هذا ما النصيحة توصل الى من نستحقها بطريقة مناسبة اما اذا إن جاءت بطريقة غير مناسبة فانها تثبت تجدها بين المسلمين وبين الاسوال بالطرق المناسبة والطرق المؤثرة في النسط والمحددة فعلى من علم شيئا وراء شيئا من اخيه المسلم ان يناقعه. ثم دينه ودينه. فرا وبطريقة لبطة وطريقة مؤثرة. وبذلك يحكم المقفوط ان شاء الله. ثم اروا على المسلمين ان يتعاولوا ان يتعاولوا بما بينهم. فمن لا من رأى سيئاً وهو لا يستطيع معالجته تعنيه ان عنه من فيه الكفاء يبلغ العلماء الذين يستطيعون ان يعالج النوضوع يبلغ الهيئات يبلغ الدعاة يبلغ الدعاة الذين قاموا بواجب الدعوة يبلغ من, من الإنسانية ومن حياة الأمر جمعروفا لها عن المنكر ومن الدعاة لله عز وجل وأئمة المساجد أيضا عليهم دورا عظيم في توجيه الذين يصلون معهم يقال صارح بعد الثلاث أو قبل الثلاث توجيه عام لو نجي الإخلام فعل كذا وكذا حول بيت الهلان وفعل كده وكده. على بعض الاخوان او بعض المسلمين يحقن منهم كده وكده. والإنسان اللي عنده يعرف يدور انه يدور انه ينوه عن اسمها وعن بيته. كان. الله وكده. ينسيناه الجرس وكده. في <تصفيق> احد الهدية ينسيناه الله وكده الله من يطالب بالدين يا فضلتي أحنا نقول إن يخب الرسول صلى الله عليه وسلم يسهل سنته يهم시에 حبة الرسول في البدعة للبعالة المولد التي لم يسرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول لا يحبب آلة المولد لأنه بضع كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا من أحدد غيامنا ما ليس منه هو راض يا صلى الله عليه وسلم ومحجزات الامور. فإن كل مصبفة دبعة. كل دبعة ضلالة. كل ضلالة في النعق. فسيح يقول انه يحجب الرسول وهو يعمل خلاف سمته. ان ما لم يصعه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تنعقل مع محبة الرسول صلى الله عليه وهذا ثلث في محبة الرسول. داخل هذه القهوله ساقي الحنين ذا وان في الكيات جذيع لو كان حبك صادقا لا طاعته ان المحبه لمن يحب يطيعه الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه في ترك البدع والمحدثات ورين الله أما الذي يبدع الحب وهو يعقيه ويقذف الجدع الذي ظهر عنها انه غير الجدع التواليف والله طالب في دعواه ان الله قوين يعمل كذا ويعمل كذا وينصر كذا من جاءك هي فؤغه فهذا يريدان مبتغى ولا تلوه يبتغى عليه ولا تامر امور امور فقط من هذه الامور مماذج من سلماته او من او من اموره التي ينفرها ترفق مع اشتفاله اتبلغ الولايات الامور هذا هو الواجهب ونفعل الله عز وجل ان نهدي يضع اللي يسلمين الله تعالى <تصفيق> صلى الله عليه وكان <تصفيق> ابو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يجب, يجب على المسلم من ينسر المنكر وإن كان واقعا في مثله هو لا يجيب الآن في كله ويجمع بينجاري مثيل في علم المعصيح وطرس على من فعله فعليه أن يسوق من المعصيح عليه أن يسوق وأن ينسر المنكر ولا يكرس الإنسار ويقول أنا أسعى مثل هذا أو يقال له هذا القرار فلما لا يجب اللّه جلّ وعلا ليس المراد من الآية أتاثمون الناس بالجلّ وتلتون معه ليس المراد من الآية أننا نفرص الأمر بالمعروف وننهي عن المنصر إذا كان عندنا سيء من المعروف بل المراد إلنا نتوب من هذه الأمور نتوب من هذه الأمور حتى يقتبادنا في ذلك على هو المقصود ليس المقصود من الآية تعطيل الأمر بالمعروف أنه عن المنكر لأن عزنا السيد من المخالفات لو كان الأمر فذلك ما قام للمعروف للأمر المعروف أنه عن المنكر قائمة قل من يسلم من بعض المخالفات ولكن الثوبة لا يجبه والباب مفتوح للثوبة ويجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تنهى عن المعصر فمستغرب الاتصال على ذلك انه هو طريقا لطلبه لذلك قد قال على صراحه انه على قراءه الكتب على ما انه طريقه صحيح فربما يحدث العكس اذا يظلم الانسان بسبب هذه الطريقه ويرى انه فهوى او قدما نحن الكلام صاحب الشريطة وكلام المؤلف على غير المفتوضة وغير معناه الصحيح اجتبه الجاهل هل اكتصاره على الاسيطة او على الكتب هذا لا اذا كان الانسان يطلب العلم اجابه طلب العلم على العلماء هل اعمال انه يسمع الاسيطة هو يقرأ الكتب بمع جميع ان ومن عدمي فنبطلع ايضا لنمي معلوماته فيجمع دينا المصلحة, في المصلحة مصلحة طلب العلم على العلماء ومصلحة سماعة الاسرطة وقراعة الكتب اما ان يقتصر على قراعة الكتب او على الاسرطة فقط هذه طريقة غير صحيحة لطلب العلم لذلك هذا هو باب العلم هذا باب مغلق لا نجاع Allah علادة وال <سؤال> tunes رب Weihnachts ربي with others في بعض Charl cortโبر جعre ووجد للقون ف poet و أدى الدول الأеты blindizing دau ولديه الطيبة بيت فيي ال <سؤال> être bundle ولديه مع الرجوع <سؤال> predictable حار الم호het حية الرسول على Louchat لا وإلى الله ليست هنا بالتنذير والتعيير والتفديل لا وإلى الله بالفتنة والموعرة الحسن للطرورة الخلق وتحديد الناس بالخلق هذا المطلوب والذي ليس عند هذه الطريقة هذا ليس من الدعاة الذين تتأجابهم الغرض المطلوب. ولهذا ينفر اثر مما يسلق. وما عظم نساء الله من طلبة العلم يسلقون هذا المسلس. اننا قد يسلق هذا المسلس من يكون عنده تحمس لكنه جاهل من امير السرعية. بعض الناس يكون عنده جيل عنده حماس وغيره جزاعة للخير. لكن ما عنده هل. فالنجال يتوقع فيه بعض الأمور طويل مناسبة عند سلامهم عنا وهذه طريقة غير تقريبا وهذا مما على أنه يبدع على الزاء وهي الله وعلى الآمر بالمعروف وما يعلمك أن يتعلم أن يتعلم العلم حتى تكون طريقته على الوجه السرعي اتق الله الجميع لما يصد ويرمى صلى الله وسلم على نبينا محمد على الوفاء مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته